وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغْيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُورٌ عَفُورٌ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُغْلِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ صير لا منك بان الله والحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وان الله هو العلي الكبير الم تر ان الله انزل من السماء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 وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وَهُوَ الَّذِي يُحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ كف في الامر وادع الى ربك انك لعلى هدى مستقيم وان جادلوك فقل الله اعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامه فيما كنتم فيه تختلفون الم تعلم ان 121. الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير 122.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 118. وإلى الله سميع بصير 119. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم 110. وإلى الله ترجع الأمور 111. يا أيها الذين آمنوا اركعوا 112. واسجدوا واعبدوا ربكم خَصَّ جِهَادِي هُوَ جَاءَ بِكُم وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ وَتَكُوا شهَدَ عَلَ النَّ فَأَقِي مُ الصَلَةَ وَآاتُ الزَّكَ تَ بِاللَّهِ هو مَوْولكُْ هو مَوولكُمْ فَنِحمَ المَوْولَا وَنِعْمَن النَّصم